ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما توون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنه هي دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا من فتح بابه للطالبين واظهر غناه للراغبين واطلق للسؤال السنه السائلين نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وزدنا ولا تنقصنا وصلنا ولا تقطعنا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض, عنا وأرضنا وارض عنا يا سميع الدعاء اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك اللهم القصد في الفقر والغنى ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرا ولا فتنة مضلا اللهم إنا نسلك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر عبادتك وحسن عبادتك ونسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك اللهم مما تعلم وانت علام الغيوب اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاه من النار يا سميع الدعات يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من امرنا نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسالك اللهم مساله المسكين ونبتهل عليك بتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسد ورغما اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا اللهم إنا قرعنا بابك وأنخنا مطايانا بجنابك فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين نشكو اللهم إليك حال المسلمين رحماك يا ربنا رحماك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احق دماءهم وصن أعراضهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وأهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظذر منها وما بطن اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اقر اعيننا بصلاح اهل مصر اللهم أصلح احوالهم واقر اعيننا ببسط الامن فيها ووفره رزقها واجتماع كلمتهم على الحق الذي يرضيك عنا اللهم رد الحق الى أهله وأرجع كلا إلى صوابه يا رب العالمين اجعلهم إخوة متحابين على الحق متعاونين يا رب العالمين اللهم أجب دعاءنا وارحم ضعفنا اللهم عاف كل معيون وكل مسحور وعاف كل مبتلى واشفي واشفي كل مريض يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار